سبحان الذي رفع السماء وكلما دل الانسان لربه وعرف انه ما من نعمه الا والله وليها وما من نقمه الا والله قادر على ندفع سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي بسط الارض سبحانك سبحانك سبحان سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله نقول كما قال الله إن حملت العرش ومن حول العرش والعرش الله جل وعلا مستغن عن ذلك كله وحملت العرش وسائر الخلق فقراء كل الفقر إلى الرب تبارك وتعالى والله جل وعلا وحده له الكبرياء والعلوم فكتب على عباده أن يسجدوا له والسجود أعظم ذلة من حيث الموتن والموقع وكلما ذل الإنسان وكلما ذل الإنسان لربه وعرف أنه ما من نعمة إلا والله وليها وما من نقمة إلا والله قادر على أن يدفعها. إلهنا أشرقت بنورك السماوات وأنارت بوجهك الظلمات خشعت لك رقابنا وخشعت لك قلوبنا لتدخلنا في رحمتك وتكرمنا بعزتك وتنظر إلينا نظرة تجبرنا بها يا كريم كلما علم أن الله وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كلما تيقن أن الله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع وأنه لا يستحق أن يعبد أحد بحق إلا هو سبحانه وأن الله جل وعلا وحده له رداء العزة والكبرياء وأنه لا يطلب شيء إلا بالله ولا تدفع نقمة إلا بالله ولا ينال مرغوب إلا به سبحانه وتعالى كل من تيقن بذلك دل ذلك على علمه بربه تبارك وتعالى وهو الذي فيه وعليه قضى أنبياء الله حياتهم صلوات الله وسلامه عليه مجيزه إلهنا, إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا ترنم طائر ولا خرير ما إلا وجدناها شاهدة بوحدانيتك دالة على أن ليس كمثلك شيء ليس كمثلك شيء وأنك غالب لا تغلب عدل لا تجوب.